دور الملائكة على أرض بدر، رغم تخطيطه صلى الله عليه وسلم وشجاعته ونظامه الدقيق، ظل صلى الله عليه وسلم متعلقا بنصر ربه، فمن نصر إلا من عند الله؟ استقبل صلى الله عليه وسلم القبلة وعليه رداءه وإزاره ثم دعا ودعا بإلحاح اللهم أنجز لي ما وعدتني اللهم إن تهلك هذه العصابة من أهل الإسلام فلا تعبد في الأرض أبداً فما زال يستغيث بربه ويدعوه حتى سقط رداؤه اقترب أبو بكر وانحنى نحو الأرض فرفع رداء نبيه صلى الله عليه وسلم وغطى به كتفيه الشريفتين والتزمه بروحه وقلبه وهو يقول كفاك يا نبي الله بأبي وأمي مناشدتك ربك فإنه سينجز لك ما وعدك فأنزل الله تعالى على نبيه آيات رفعت معنويات المؤمنين إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين بشر صلى الله عليه وسلم أصحابه ثم حرَّضهم هاتفاً بطاقاتهم من صنع كذا وكذا فله كذا وكذا فسارع في ذلك شبان الرجال وبقي الشيوخ تحت الرايات كانت المعنويات مرتفعة كالسماء وكانت السماء تمطر نصرا ملائكتها تستجيب لربها الذي يخاطب نبيه مبشرا إذ يوحى ربك إلى الملائكة أني معكم فثبت الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب ثم يأمره سبحانه فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان لم يكن تدخل الملائكة حسما للمعركة. فَمَلَكٌ وَاحِدٌ كَفِيلٌ بِسَحْقِ الوثنيين جميعا كان تثبيتًا للمؤمنين ليزدادوا إيمانًا وثقةً بعقيدتهم ومنهجهم وهي معجزات تأتي مع الأنبياء وترحل معهم وعلى من يأتي بعدهم أن يبذل مثل ما بذل محمد صلى الله عليه وسلم ورجاله فقد فعلوا كل الأسباب المتاحة ولم يتكلوا عليها بل جعلوها جزءا من توكلهم على الله وعندما نزلت الآيات خفق رسول الله صلى الله عليه وسلم خفقة في العريش وبعد تلك الإغفاء انتبه صلى الله عليه وسلم فنادى أكثر الناس ملازمة له نادى أبا بكر الصديق وبشره أبشر يا أبا بكر هذا جبريل معتجر بعمامته آخذ بعنان فرسه يقوده على ثناياه النقع أتاك نصر الله وعدته يبشر صلى الله عليه وسلم الصديق وكأن جبريل يرافقه فقد قال علي رضي الله عنه قيل لي ولأبي بكر يوم بدر مع أحدكما جبريل ومع الآخر ميكائيل معنويات المؤمنين تزيد اشتعال المعركة فيبدأ الوثنيون بالهرب أو الاستسلام يلحق أحد الأنصار بوثني فيهرب منه وفجأة يسمع أصوات فوقه، صوت صوت وصياح، ينظر فلا يرى شيئا، فيكمل مطاردته، فإذا بالوسني يتدحرج أمامه،